إن في على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من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 أن أرضيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي وَلَا ولا وَلَا تَخَافِي وَلَا ولا تحزنين إن راددوه إليك وجعلوه من المرسلين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 وكادت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته خصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون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 هم لا يعلمون، ولما بلغ أشدّه واستوى آتينا حكمه وعلمه، نجزي المحسنين.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 يُطَائِن إِنَّهُ وَعْدُهُ مُضِلٌّ مُبِين قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرحيم قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِ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 يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَا مَا خَطْبُكُمَا قُلْتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يَصْغُرَ الرَّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ اِذْ قَالُوا لَهُمَا فَمَتَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ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 اذَٰنِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَٰفِ الْعَوْنِ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ فَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا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 فَلَمَّا جَاءَهُم مُّسَاعِي آيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرً وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا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 إِلَّا إِنَّ الْعِلْمَ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا الْعِلْمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ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 الرب إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكن أَسَاءَ قُرُونا فتَطَوَّلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَأِوِيًا فِي أَهْلِ مَدِينَةٍ تَتَلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّ نا مرسلين وما كنت بجانب الطور إبن دينا ولا كر وحمة من ربك لتدري قوما لتدري قوما ما أتاهن من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ولو لا تصيبهم بِمَا بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا فيقولوا ربنا لولا أرسلت إليك رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاء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 الصادقين فإن لم يستجيبوا لك فعلم أن ما يتبعون أهواءهم ومن أضل من يتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم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 أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجَرَهُمْ مَرْوَتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدَرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ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 هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَقَالُوا إِنَّ اتِّبَاعَ الْهُدَى مَعَكَ نَتَخَطَّفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أكثرهم لَا يَعْلَمُونَ كم أهلتنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكننا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث فيهم أمها رسولا يتلو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 فَمَنْ وَعَدناهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيكَ كَمَنْ مُتَّعَندَاهُ مُتَعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءُ الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين غوينا غويناهم كما غوينا تبرؤنا إليك تبرؤنا إليك ما كانوا إياه يعبدون فِلَدَاوُ شُرَكَاءَكُمْ فَدَاوُهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوْا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ قَاعِدَةٌ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ لا يتساءلون فأما من تآب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء بحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار سبح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 كل أمة شهيدا، فقلنا آتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون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 مَتَغْفِ مَا آتَاكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْءَاخِرَةَ وَلَا تَنْسَ لَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ وَأَحْسِن ما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عن دين أولم يعلمون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 إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم وينكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاه إلا الصابرون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 ويقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون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 فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معادا قل ربي أعلم من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 من المشركين، ولا تدع من الله إلا آخر، لا إله إلا هو وكل شيء عالق إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون.